وعلى آله وصحبه أجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد نعم شرع المصنف ابن أبي زيد رحمه الله في الكلام على بيان وإثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن من صفات الله العظيمة الثابتة له جل وعلا أنه يتكلم متى شاء بما شاء وأن كلامه عز وجل صفة من صفاته ليس بمخلوق من مخلوقاته وإضافة الكلام إليه جل وعلا إضافة صفة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فكلامه صفته كما أن سمعه تبارك وتعالى صفته وبصره وصفته وهكذا ما يضاف اليه جل وعلا من المعاني التي لا تقوم الا بموصوف فكل ذلك صفه له جل وعلا اما ما يضاف اليه من الاعيان القائمه بذاتها فيضافته الى الله اضافه خلق كما يقال بيت الله وناقة الله وعبد الله فهذه مخلوقات لله تبارك وتعالى والكلام من النوع الأول هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى التي أضافها عز وجل لنفسه ولهذا نقول إن الله عز وجل متصف بالكلام يتكلم متى شاء بما شاء وأن كلامه سبحانه وتعالى له حرف وصوت وأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق فالمصنف رحمه الله يبين هذه الصفة وبدأ الكلام عليها بقوله كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه كلم موسى بكلامه هذا تاكيد لإثبات ان الله سبحانه وتعالى كلم موسى ويقال لموسى عليه السلام كليم الله لان الله كلمه ولأنه سمع كلام الله من الله بلا واسطه سمع كلام الله من الله بلا واسطه فهو موسى الكليم عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل خصه بهذا الأمر وميزه بهذا الأمر وأكرمه بهذا الأمر بأن كلمه سبحانه وتعالى كلاما سمعه منه بلا واسطة كما قال عز وجل وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كلمه ربه فثموسى كليم الله وقد كلمه الله سبحانه وتعالى وقد سمع كلام الله بصوت الله سبحانه وتعالى فهو كلام بحروف وكلام له صوت والله سبحانه وتعالى متصف بذلك ولهذا جاء في الحديث يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وكلام كلام له حروف قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته بكلامه الذي هو صفة ذاته الكلام يقال عنه صفة ذات أو صفة ذاتية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء بما شاء فالكلام بهذا الاعتبار صفة ذات أو صفة ذاتية أما باعتبار أحد الكلام فهو صفة فعلية باعتبار أحادي الكلام فهو صفة فعلية تكلم بالتورات ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن فهو بهذا الاعتبار صفة فعلية وليس صفة ذاتية وبالاعتبار الأول هو صفة ذاتية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى قال لا خلق من خلقه لا خلق من خلقه وهذا فيه النفي لأن يكون كلام الله سبحانه وتعالى مخلوقا ولم يكتفي ب بتقرير أن القرآن لم يكتفي بتقرير أن الله كلم موسى بكلام منه سبحانه بل أضاف هذه الكلمة لا خلق من خلقه ويكلمه درجة السلف رحمهم الله على إثباتها في هذا المقام. بل ويرون ضرورة إثباتها وتقريرها في هذا المقام تمحيصا للمعتقد كما سبق بيان ذلك وذلك عندما وجدت بدع أهل الضلال التي نفوا بها صفات الله تبارك وتعالى ومن جملة ذلك صفة الكلام وقالوا نحن نضيف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى ولكننا نضيفه إليه إضافة خلق فصار السلف من أجل تمحيص الاعتقاد يضيفون هذه الكلمة القرآن كلام الله غير مخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق لا يكتفون بالقرآن كلام الله وإن كانت هذه الكلمة كافية لكن لما برزت بدع المعطلة والجاح والجاحدة لكلام الله سبحانه وتعالى أثبت أهل العلم من سلف هذه الأمة هذه الكلمة وأصبحت جزء وأصبحت جزءا من المعتقد لابد منه. ولهذا قال المصنف هنا رحمه الله لا خلق من خلقه قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله لما كلم سبحانه وتعالى موسى تجلى للجبل أي ظهر سبحانه وتعالى التجلى الظهور تجلى للجبل فصار دكا من جلاله اي لم يحتمل الجبل ولم يطق ذلك فصار دكا من جلاله تدكتك الجبل وأصبح مستويا في في الارض بدلا كان مرتفعا شامخا من جلال الله سبحانه وتعالى لكونه لا لا يحتمل والله سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد في هذه الحياة الدنيا إطاقة أو قدرة على رؤيته سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا لموسى لما طلب منه أن, أن يرى الله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وهنا يقول المصنف رحمه الله تجلى للجبل فصار دكا من جلال الله أي أنه لا يطيق ذلك ولا يحتمل ذلك ولم يجعل سبحانه وتعالى لاحد إطاقة لهذا الأمر لكن يوم القيامة يكرم الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويجعل فيهم من القدرة والإطاقة ولإمكان لهذا الأمر بل إنه يكون أكمل نعيمهم وأهنأ أمر تقر أعينهم به أن ي يروا ربهم تبارك وتعالى الجليل وخالقهم العظيم كما قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظره كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر قال وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد قال وأن القرآن كلام الله القرآن الذي يتلوه المؤمنون بألسنتهم ويحفظه من يحفظه منهم في صدورهم ويسمعونه بآذانهم ويكتب في المصاحف هذا كلام الله عز وجل ليس كلام غيره وليس مخلوقا من مخلوقاته بل هو كلامه تبارك وتعالى هو الذي تكلم به والكلام ينسب ويضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله اداء جبريل مبلغ ورسولنا عليه الصلاة والسلام مبلغ والصحابة بلغوه لمن بعدهم وليس هو كلام المبلغين وإنما كلام رب العالمين فهو كلامه جل وعلا والكلام ينسب ويضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى لمن نقله أداء فالقرآن ليس كلام بشر وقد توعد تبارك وتعالى من قال ذلك بان يصليه ثقر اشلايا هذا الكلام قول هذا إلا هذا الا قول البشر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر توعد تبارك وتعالى توعد تبارك وتعالى من يقول ان القرآن قول بشر بأن يصليه السقر أي النار فالكلام ليس قول بشر وإنما هو كلام رب العالمين وإنما هو كلام رب العالمين هو الذي تكلم به تبارك وتعالى لا غيره ايضا يقال أن هذه المقالة الباطلة وجدت في بعض الأمم السابقة ادعوا في كلام انبيائهم انه مخلوق ان هذا الا خلق الاولين في قراءه ادعوا انه مخلوق وليس كلام كلام الله تبارك وتعالى ففمن قال في كلام الله سبحانه وتعالى بانه مخلوق فقد كفر كلام الله هو هو قوله كلامه يضاف اليه سبحانه وكما بينَ أهل العلم القرآن أينما توجه فهو كلام الله وهذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله قال القرآن أينما توجه فهو كلام الله أي سواء تلية بالألسن أو سمع بالآذان أو حفظ في الصدور أو كتب في السطور أينما توجه فهو كلام الله لا كلام غيره و ومن تلاه أو كتبه أو سمعه كل ذلك لا يغير شيئا في هذه الحقيقة فهو كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به ليس بمخلوق ومن قال إنه مخلوق فقد كفر قد أجمع السلف رحمهم الله على ذلك أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال إنه غير مخلوق فقد كفر ومن أوعب من جمع كلام السلف في ذلك الحافظ اللالكاء رحمه الله في كتابه شرح الاعتقاد عقد فصلا أو بابا في كتابه شرح الاعتقاد ان القران كلام الله غير مخلوق ومن قال انه مخلوق فقد كفر وأخذ يسوق النقول والاثار يسوقها بالاسانيد اليهم واحدا تلو الاخر يذكر الاسناد الى امام من ائمه السلف ثم ينقل قوله سفيان احمد غيرهم من ائمه السلف يسوق إليهم ذلك بالاسناد حتى ذكر خمسمائة نفس كلهم فقط ينقل عنهم انهم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فقد كفر ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان خمسون في عشر أي خمسمائة ثم ذكر أن حكاه اللالكائي لا عنهم فهذا قول أهل العلم وهو الذي يدل عليه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ومن قال إنه مخلوق فقد كفر قال رحمه الله موضحا ليس بمخلوق فيبيت المخلوقات من صفاتها أنها تبيد وتنفد وتفنى وليس من شيء من صفات الله تبارك وتعالى ما يلحقه ذلك ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد ليس بمخلوق يعني مستقل فيبيد لأن من صفات المخلوق أنها تبيد وليس أيضا صفة لمخلوق فينفد لأن صفات المخلوق مآلها إلى النفات وأما الكلام فهو صفة الله سبحانه وتعالى كلام وصفة الله سبحانه وتعالى ولهذا لا يلحقه نفث. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. نعم. قال رحمه الله تعالى.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 يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم نعم بدأ هنا رحمه الله يتكلم عن أصل عظيم من أصول الإيمان وركن من أركان الدين وهو الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره كما قال جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا كما قال جل وعلا ان كل شيء خلقناه بقدر وقال جل وعلا ثم جئت على قدر يا موسى وقال جل وعلا إن الله على كل شيء قدير قال جل وعلا وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين والآية في هذا المعنى كثيرة والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان ولا ينتظم الإيمان ولا يستقيم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال القدر نظام التوحيد القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا ويكلم عظيمة من حبر الأمة رضي الله عنه من وحد الله وكذب بالقدر لم يؤمن بالقدر نقض تكذيبه بالقدر توحيده الذي يدعيه يوضح ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الله فأين التوحيد عندما من يجحد ذلك وينفي ذلك؟ فجاحد القدر جاحد للتوحيد ولا ينتظم أمر التوحيد ولا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان ودعامة من دعائم الدين كما قال ابن بداود في حائيته وبالقدر المقدور أيك فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحه دعامه لا يقوم الدين إلا عليها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن أصول أو عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فالمصنف رحمه الله يبين هنا هذا الأصل العظيم قال والإيمان بالقدر قوله الايمان بالقدر معطوف على ما سبق في صدر هذه الرسالة قال من ذلك الإيمان بالقلب ومن ذلك الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر خيره وسره حلوه ومره أي مما يجب أن تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجبات أمور الديانات الإيمان بالقدر خيره وسره والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق وعلم ذلك سبحانه وتعالى علم ما هو كائن في الأزل وكتب ذلك في اللوح المحفوظ ولا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى فهو الخالق لكل شيء هذا هو الإيمان بالقدر ولا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بمراتب القدر الاربعه التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها وهي الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى أنه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا والأمر الثاني الايمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ إن ذلك في كتاب كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والأمر او المرتبه الثالثه مراتب الايمان بالقدر الايمان بالمشيئه مشيئه الله سبحانه وتعالى النافذه وقدرته سبحانه وتعالى الشامله الايمان بذلك كما قال سبحانه وتعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين فنؤمن أن الأمور كلها بمشيئة الله ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير والمرتبة الرابعة الإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون الحمد لله رب العالمين فنؤمن بذلك فهذه مراتب أربعة للقدر جمعها أحدهم في بيت واحد فقال علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين علم كتابة مولانا مشيئته وخلق وهو إيجاد وتكوين فهذه مراتب أربعة للإيمان, للإيمان بالقدر لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها قال رحمه الله والإيمان بالقدر القدر كما قال الإمام أحمد رحمه الله قدرة الله سبحانه وتعالى القدر قدرة الله ولهذا الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله وترى ذكر أصول الإيمان مجتمعة في القرآن لا لا يذكر معها الإيمان بالقدر في مثل قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فذكر خمسة أصول وأيضا ذكر هذه الأصول الخمسة في قوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه كم؟ أربعة لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هذا الخامس المرجع اليوم الآخر أيضا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا خمسا لم يذكر الإيمان بالقدر مع هذه الأصول لأنه من الإيمان بالله لأنه من الإيمان بالله وداخل في الإيمان بالله كما قال الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الله وإذا نظرنا إلى مراتب القدر التي عددناها العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد كلها أوصاف لله وأمور مضافة إلى الله سبحانه وتعالى فالإيمان بالعلم والإيمان بالكتابة والإيمان بالمشيئة والإيمان بالقدرة والإيمان بالخلق كله من الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورببيته وتصريفه وتدبيره الأمور وأن الأمور كلها بيده ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهو من الإيمان بالله سبحانه وتعالى و ولهذا قال ابن عباس كما تقدم القدر نظام التوحيد القدر نظام التوحيد أي, أي, أي, ما أي أن القدر هو, ما هو الأمر الذي ينتظم به توحيد الله لا ينتظم توحيد الله سبحانه وتعالى إلا بالإيمان بالقدر لأنه جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى قال خيره وشره حلوه ومره كما قال عليه الصلاة والسلام وأن تؤمن بالقدر خيره وسره أي أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل وكل ما يقع في في هذا الكون من خير أو شر من حلو أو مر من نفع أو ضر من عطاء أو منع من خفض أو رفع من قفض أو بسط من عز أو ذل كل ما يقع في هذا الكون بقدرة الله سبحانه وتعالى وبمشيئته النافلة، ولا يمكن أن يقع في في هذا الكون شيء لم يشأه خالق هذا الكون، لا يمكن الخلق خلقه والملك ملكه، ولا يمكن أن يكون في هذا الكون من حركة أو سكون إلا بمشيئه الرب العظيم سبحانه وتعالى. ومن لم يقل بذلك؟ فإنه مدع لوجود خالق مع الله يخلق هذه الأشياء ولهذا قال العلماء رحمه رحمهم الله القدرية مجوس هذه الأمة فكل شيء بقدر فنؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى أي اي نؤمن ونعتقد أن كل شيء يقع في في هذا الكون هو بتقدير الله هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. ألسنا نقرأ قول الله تعالى الله خالق كل شيء كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى لا يستثنى شيء الأشخاص والدوات مخلوق لله والأفعال والحركات والسكنات مخلوقة لله كل شيء مخلوق لله ليس الله خالقا للدوات دون صفاتها أو للأشخاص دون أفعالهم بل هو تبارك وتعالى خالق للدوات ولما هي متصفة بها به مصفات ولما يقع منها من حركات وسكنات كل شيء بقدر ولهذا انظر إلى فقه الصحابة بن عباس رضي الله عنه يقول كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على دقنك هكذا بقدر كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على دقنك هكذا بقدر ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس العجز عدم القدرة على الأمور والكيس الذي هو الفطنة والنباهة كل ذلك بقدر فكل ما يكون في هذا الكون هو بقدرة الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يقع فيه شيء خارجا عن قدرته أو شيء لا لم تنفذ فيه مشيئته سبحانه وتعالى حاشا أن يكون شيء من ذلك. قال و ذلك قد قدره الله ربنا وكل ذلك قد قدره الله ربنا أي كل ذلك كل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر أو حلو أو مر أو ضر أو نفع أو عطاء أو منع إلى اخره كل ذلك قدره الله ربنا فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير والأمور كلها بقدرته سبحانه وتعالى قال وكل ذلك قدره الله ربنا وقوله هنا ربنا فيه شارهنا تعلق وارتباط القدر بالربوبية لأن الايمان بالقدر هو من الايمان بربوبية الله سبحانه وتعالى تصريف هذا الكون وتدبير هذه المخلوقات والكائنات وتدبيره تبارك وتعالى للأمر يحيي ويميت يعطي ويمنع يخفض ويرفع يقبض ويبسط يعز ويدل كل يوم هو في شان تبارك وتعالى فهذا كله من الإيمان بربوبية الله من الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى قال ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه ومقادير الأمور أي ال ما, ما ما ما يقع وما يوجد وما يكون في, في هذا الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى كله بيد الله سبحانه وتعالى طوع يده سبحانه وتحت تدبيره سبحانه وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فالحديث اعوذ بك من شر كل دابة انت اخذ بناصيتها فكل المخلوقات وجميع الكائنات طوع يده سبحانه وتحت تدبيره وتصفيره جل وعلا ومصدرها عن قضائه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومصدرها عن قضائه أي عن قضائه الكون القدري والقضاء تارة يراد به الكون القدري كما في قوله فقضاهن سبع السماوات وتارة يراد به الشرع الديني كما في قوله وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه فقول هنا ومصدرها عن قضائه أي عن قضائه الكوني أي أن الله عز وجل قضاها كونا وقدرا فكانت وجدت وفق قضائه سبحانه وتعالى قال علم كل شيء قبل كونه علم كل شيء أي في الأزل فالله سبحانه وتعالى علم كل شيء أزلا لأن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لا لو كان كيف يكون أحاط سبحانه بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا قال علم كل شيء قبل كونه أي علم أنه سيكون وأنه سيوجد علمه قبل كونه لأنه هو سبحانه وتعالى الذي قدر قدر ذلك وشاء وجوده سبحانه وتعالى فعلمه محيط ومشيئته نافذة وقدرته تبارك وتعالى شامله علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لأن كل ما يقع كل ما يقع وكل ما يجري في هذا الكون على وفق العلم السابق مثل ما قال الشافعي رحمه الله وفي العلم يجري الفتى والمسن يعني في العلم السابق العلم الأزلي يجري الفتى والمسن كل الحركات التي تجري في هذا الكون كلها وفق علم الله سبحانه وتعالى السابق المحيط بكل شيء قال فجرى على قدره فجرى على قدره أي جرى ما هو كائن و وما قد كان على قدر الله سبحانه وتعالى أي على ضوء ما قدر عز وجل لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به لا لا يكون قول كل قول يقوله العبد سواء كان قولا سديدا أو غير ذلك وكل عمل يعمله العبد سواء كان عملا صالحا او غير ذلك كل ذلك لا لا يكون الا وقد قضاه وسبق علمه به الا وقد قضاه وسبق علمه به فعلمه تبارك وتعالى محيط ومشيئته نافذه وقدرته شامله لا يخرج شيء عن عن ذلك لا يعزب عن علمه ولا يغيب عن علمه شيء ولا يخرج عن مشيئته وقدرته شيء قدير على كل شيء سبحانه وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هذا استدلال من المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة التي فيها التنبيه على أن خلق هذه المخلوقات من العدم دليل على علم الله بها وقدرته عليها ولننتبه لهذا الأمر خلق الله لهذه المخلوقات دليل على علمه بها وعلى قدرته عليها سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق؟ أي أن خلقه لها خلقه لها وإيجاده لها من العدم بعد أن لم تكن دليل على علمه بها لا يمكن أن يكون خالقا لها ولم يحط بها علمه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالخلق دليل على العلم ودليل على القدرة كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الطلاق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 وإيجاده لهذه الكائنات أنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وأنه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما فخلقه لها وإيجاده لها من العدم هذا دليل بين وبرهان واضح على أنه عليم بكل شيء قدير على كل شيء وفي هذا المقام أذكر قصه مفيده اوردها التيمي رحمه الله في كتابه الحجه قال عن ان احد الملاحده احد الملاحده ادعى عند بعض المسلمين انه يستطيع ان يخلق ان يوجد مخلوقات حيه ويقول ليس الخلق كما تزعمون تفرد به الرب أنا استطيع أن أخلق ثم طلب كوبا وضع فيه أشياء يعني من اللحم أو كذا المتعفنة ثم أحكم إغلاقه وقال احفظوه لمدة ثلاثة أيام ثم جئ بالكوب وإذا به ممتلئ ماذا ممتلئ دود ممتلئ بالديدان فقال انا خلقت هذه الديدان وأنا الذي اوجدتهم فكان في المجلس شاب قال كلمه عظيمه جدا مستفاده من من هذه هذه الايات قال لم يكن احد يخلق الا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من اناثهم وأرزاقهم وآجالهم فأبن لنا ذلك كله أنت الخالق لهذه الأشياء كم عدد مخلوقاتك وكم الذكور من الإناث وكل واحد من هذه المخلوقات التي تدعي أنت أنك خلقتها كل واحد منهم ما هو رزقه وكل واحد منهم ما هو اجله فبهت الذي كفر الخلق نفسه دليل على العلم فاذا كان لا يعلم هذا دليل على انه ليس اعجز من ان يكون خالقا اذا كان لا يعلم ما ما ما خلق اعجز من ان يكون خالق ولا يقدر على ما خلق اعجز من ان يكون خالقا فالخلق دليل على احاطه العلم ودليل على شمول القدره ونفود المسيئه قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يضل من يشاء فيخ فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله الهداية والضلال بيد الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له عقيدة كان عليه الصلاة والسلام يرسخها في الناس كل جمعة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يرسخ هذه العقيدة عليه الصلاة والسلام كل جمعة في هذه الخطبة فالهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى افمن زين له سوء عملي فرآه حسن فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فالهادي هو الله والهداية بيده والضلال بيده سبحانه وتعالى ولهذا كثرت الاحاديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في جانب سؤال الله الهداية وهذا يأتي في الأدعية كثيرا لأن الهداية بيده اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم إنا نسلك الهدى والسداد اللهم إنا نسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى إلى غير ذلك وأيضا تعوذ به تبارك وتعالى من الضلال كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون تقول سلمة رضي الله عنها كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت قلت أو ان القلوب تتقلب قال ما من قلب إلا هو بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء ازاغه فإن شاء أقامه وإن شاء ازاغه فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء يهدي من يشاء بفضله تفضلا منه ومنى وتكرما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فالهداية بيد الله جل وعلا والضلال بيده تبارك وتعالى والأمور كلها بتصريفه سبحانه وتعالى قال يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله قال فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد كما قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى قد جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أن أعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف يعني لم يقدر ولم يقضى قال بل فيما قدر وقضي قالوا ففيما العمل ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قول الله تعالى فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر هذا معنى قوله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنا خالقا لكل شيء ألا هو رب العالمين ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وأجالهم هذا كله من الإيمان بالقدر أن نؤمن أن الملك ملك الله وأنه لا يكون في هذا الملك إلا ما يريد اي إلا ما يريده كونا وقدرا وليس لأحد غنى عن خالق هذا الكون سبحانه وتعالى وهو الخالق لكل شيء ألا هو رب العالمين ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وأجالهم أي أنه لا يؤمن بالقدر إلا من آمن بهذا إلا من آمن بأن الله رب العالمين والمقدر لحركاتهم واجالهم حركات العباد واجال العباد ولو لاحظت في هذا السياق الذي ذكره المصنف رحمه الله جمع فيه كل ما يتعلق باختصار بالايمان بالقدر وهنا ياتي سؤال يرد على الذهن عندما يقف المسلم على هذه النصوص الواضحات والدلائل البينات على أن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى يأتي سؤال وهو فيما العمل أو لماذا لا نتكل على القدر ما دام أن الأمور مكتوبة وعلمت وقدرت وقضيت وكل ماض لما قدر له لماذا نعمل هذا السؤال يرد على الدهن وقد ورد على في أذهان الصحابة وطرحوه على النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الحديث أنهم قالوا له ففيما العمل وجاء في بعض انهم قالوا ألا نتكل على القدر؟ فسؤال يرد على الذهن إذا كانت الأمور مقدرة لماذا نعمل؟ لماذا لا نتكل على القدر طالما أن الأمر قضي وقدر وكتب في اللوح المحفوظ وكل يجري لما قضاه الله له وقدره عليه ففيما العمل قال عليه الصلاه والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له فاجابهم على هذا السؤال بتقرير اصلين عظيمين وأساسين متينين لا نجاة للعبد الا بتحقيقهما الأصل الأول في قوله اعملوا اعملوا وهذا فيه الأمر بالمجاهدة والمرابطة والصبر والمصابرة وبذل الوسع والجد والاجتهاد في طاعة الله اعملوا وقول اعملوا هذا لا يخاطب به إلا من له مشيئة فالعبد له مشيئة ومن ليس له مشيئة لا يقال له اعمل ولا يقال له صلي ولا يقال له صم فالعبد له مشيئة ولهذا يقول, يقول اعملوا اعملوا فالأصل أول بذل الوسع والجد والاجتهاد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه من صالح الأعمال وسديد الأقوال والأصل الثاني في قوله فكل ميسر لما خلق له فكل ميسر لما خلق له أي من خلقه الله سبحانه وتعالى للسعادة يسره لعمل أهل السعادة ومن خلقه الله للشكاوة يسره الله لعمل أهل الشكاوة فأنت تحتاج في هذا المقام أيها المؤمن بالقدر بأقدار الله سبحانه وتعالى تحتاج في هذا المقام إلى أن تجاهد نفسك على العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي الوقت نفسه أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجوءا مستمرا دائما أن يهديك أن يثبتك أن لا يضلك أن لا يزيغ قلبك أن يعينك على على طاعته أن يحفظك من مضلات الفتن أن لا يكلك إلى نفسك طرف تعيم تحتاج إلى هذا حاجة ملحة مستمرة دائما تبقى ملحا على الله سبحانه وتعالى مستمرا في الالحاح عليه أن, أن يحفظك أن يهديك أن يسلمك أن يعيدك من الفتن ولهذا اقرأ باب الأدعية في هذا الباب تجد الأدعية في هذا الباب كثيرة جدا وكلما كثر الحاح العبد على الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر كلما كان هذا أبلغ في حقه وفي ثباته واستقامته على طاعة الله ومر معنا الحديث ام سلمة تقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه على دينه فيحتاج العبد الى أن يكون دائما ملحا. على الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الدين وأن يحفظه من مضلات الفتن وأن يصرف عنه الشرور وأن يهديه إليه صراطا مستقيما وأن يعيده من الضلال والفساد اللهم من يعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء ما تسلم من الأخلاق الفاسدة ولا تتنال الأخلاق الفاضلة إلا بتيسير الله اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت كل, كل ذلك بتيسير الله سبحانه وتعالى وتوفيقه فإذا أراد الإنسان لنفسه المقام العلي والمنزل الرفيعة ونيل خير الدنيا والآخرة فليقبل على الله ليقبل على الله بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والبعد عما حرم الله تبارك وتعالى وفي الوقت نفسه يقبل على الله بالسؤال والرجاء والإلحاح والطلب أن يثبته وأن يهدي وأن يسلمه وأن يقيه من من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسال الله عز وجل ان يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من صالح الأعمال وسديد الأقوال وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا ونياتنا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعمل وكيل الله أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أظن أنتم على موعد مع فضيلة الشيخ صالح السحيمي يبدأ درسه في السادسة والنصف نبهتم على ذلك ولا وإلا يقول السائل فضيلة الشيخ هل القديم من أسماء الله تعالى لما ورد في الحديث اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم القديم ليس من من اسماء الله تبارك وتعالى و القديم هنا في في قوله اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم السلطان المضاف الى الله عز وجل هنا هو مصدر هو صفه الله جلو علا لان المصدر اذا اضيف الى الله عز وجل تاره يراد به الصفه وتارة يراد بها اثر الصفه ولما قال هنا سلطانه القديم علم أن المراد بالسلطان الصفه فوصف سلطان الله جل وعلا بالقدم والحديث لا يدل على أن القديم من أسمائه تبارك وتعالى وأما الاسم الذي ثبت لله عز وجل في بيان أزليته سبحانه وتعالى اسمه الأول في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وجاء في الحديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء نعم يقول فضيله الشيخ ذكر ابن القيم رحمه الله أن للاستواء أربعة معاني صعد وعلى واستقر وارتفع فهل هذه المعاني أربعة صحيحة؟ المشهور عن عن السلف رحمهم الله أن العلو معناه العلو الاستواء معناه العلو والارتفاع استوى على العرش أي على وارتفع عليه وجاء يعني في ألفاظ يعني قليلة جدا عن بعضهم التعبير بصعد أو التعبير باستقر لكن المشهور والمعروف عن عامة أهل العلم أن معنى استوى العرش أي ارتفع وعلى عليه علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى يقول المشيئة النافذة والقدرة الشامله ما الفرق بينهما الفرق بين المسيئة النافذة والقدرة الساملة أن قدرة الله عز وجل ساملة لكل شيء قدير على كل شيء سبحانه وتعالى قدير على كل شيء لكن مشيئته إذا نفذت وجد الشيء لعله يتضح لنا الفرق بين المشيئة النافذة والقدرة الشاملة بالمثال قوله سبحانه وتعالى في أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه قدرة الله سبحانه وتعالى شاملة لهذا أو ليست شاملة قدير سبحانه وتعالى على أن يردهم للدنيا مرة ثانيه أو ليس بقدير على ذلك ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله قدير قدرته شامله لذلك ان يعيدهم للدنيا مرة وثانية وثالثة ورابعة قدير على ذلك فقدرته ساملة وهل تنفذ المشيئة هنا؟ لأن لو نفذت المشيئة لماذا؟ لردهم إلى الدنيا فالقدرة ساملة لذلك لكن لم تنفذ المسيئة ولهذا يقولها المسيئة النافذة والقدرة الشامله تجتمعان فيما كان وفيما سيكون وتفترقان فيما لم يكن ولا يكون فيما لم يكن ولا يكون فقدرة الله ساملة لذلك لكن مسيئته لم تنفذ لأن لو نفذت المسيئة لوقع الأمر كما شاء سبحانه وتعالى إذن المشيئ النافذة والقدرة الشاملة تجتمعان فيما كان في الأمور التي كانت ايضا في الأمور التي ستكون وأما الأمر الذي لم يكن ولا يكون فإن قدرة الله شاملة له لكن لم تنفذ فيه المشيئه لأنه لو نفذت المشيئة لكان الأمر كما شاء كما قال سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يسأل عن معنى قول الامام احمد من قال لفظه بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لان اللفظ وهو مصدر قد يراد به الملفوظ قد يراد به الملفوظ المتلو المقروء وهذا كلام الله سبحانه وتعالى وقد يراد به الأمر المتعلق بالعبد من صوت القارئ وحركة لسانه وغير ذلك وهذه أمور مخلوقة الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ فعندما يقال لفظي بالقرآن أو تلاوتي لـ لـ للقرآن أو قراءتي للقرآن إن قال إنها مخلوكة فهو مخطئ وإن قال غير مخلوكة فهو أيضا مخطئ كما هو واضح في كلام الإمام أحمد الذي نقله السائل فالذي يقول إن أن اللفظ والتلاوة والقراءة مخلوكة مخطئ والذي يقول ليست مخلوكة أيضا مخطئ لأن التلاوة قد يراد بها المتلو الذي هو كلام الله عز وجل وقد يراد بها فعل العبد الذي هو صفه من صفاته ولهذا سواء نفى أو أثبت فهو واقع في الخطأ ولا بد ولا يكون الجواب سليما في هذا المقام إلا بالتفصيل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالتفصيل يستبين السبيل إذا قيل اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق يقال ماذا تريد باللفظ إذا تريد باللفظ الملفوظ المثلو المقروف هذا كلام الله غير مخلوق وإذا كنت تريد صوت القارئ وحركة لسانه ونحو ذلك فهذه أمور مخلوقة لله سبحانه وتعالى الصوت صوت القارئ والكلام الباري ولهذا يقال فلان حسن الصوت بالقرآن وفلان ليس حسن الصوت بالقرآن هذا هذا فعله و يذم أما القرآن لا لا يتناول هذا المعنى. يقول هل يصح أن نقول أن أركان الإيمان خمسة لكون الإيمان بالقدر مندرج تحت الإيمان بالله؟ إذا أريد هذا المعنى فلا بأس يعني إذا أريد هذا المعنى أن القدر قدرة الله سبحانه وتعالى هو داخل، فلا بسبي بهذا. والآيات التي تلوت عليكم كلها ذكرت فيها هذه الأصول ولم يذكر معها القدر لأنه داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإذا إذا فصل في الأمر فيكون كما جاء في الحديث. عن نبينا عليه الصلاة والسلام المهم هو أن يؤمن العبد بالقدر سواء عدة مفردا أو عدة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى المهم أن يكون مؤمنا بالقدر وأن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى يقول هل يصح الدعاء بقول اللهم إن كنت شقيا فامحه واكتبني سعيدا اللهم ان كنت شقيا ان كنت ان كنت كتبتني ممكن. شقيا ففرحوا وكتبني سعيد ان كنت كتبتني يمكن اما ان كنت ان كنت شقيا ما يستقيم الله. على كل حال الذي الل يدعى به في هذا المقام ما, ما جاء عن نبينا عليه الصلاه والسلام من الادعيه الواضحه البينه مثل ما جاء في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عليك بزوامع الدعاء علمها ان تقول اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا هذا هو الشاعد وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا نعم اسال عن الفرق بين القضاء والقدر الفرق بين القضاء والقدر قيل هما بمعنى واحد وقيل وهو الأصح انهما لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا إذا ذكر أحدهما سمل معنى الآخر وإذا ذكر معا فلكل واحد منهما معنى يخصه على القاعدة التي ذكرها أهل العلم وهي أن من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 عندما يقال بأنهم حال الاجتماع لكل منهم معنا يخص ايما الاول تقدير او او القضاء أيضا قولان لاهل العلم نعم تقول فضيله الشيخ بعض العوام وهناك رساله قيمه لاحد ائمه الدعوه وهو الشيخ عبد بن حسن او الشيخ عبد بن بابطين لا اذكر الآن في سؤال عن الفرق بين القضاء والقدر رسالة لطيفة موجودة في ضمن الدرر السنية نعم. بعض العوام يحتجون بالقدر على المعاصي ويستدلون بقصة بحاجة آدم وموسى هذا احتجاج باطل العلماء رحمهم الله يقولون يحتج بالقدر على المصائب للمعائب يحتج بالقدر على المصائب للمعائب واحتجاج ادم بالقدر على المصيبه ليس على الذنب لان الذنب تاب منه وتاب الله عليه فهو يحتج على المصيبه والتي ساله عنها موسى قال اخرجت انا وذريتك من هذه مصيبه فقال اتلومني على شيء قدره الله علي فهذا احتجاج بالقدر على المصيبه لا على الذنب لان الذنب تاب منه ومن تاب تاب الله عليه فادم لم يحتج بالقدر على على على على الدم كما فهمه هؤلاء وإن احتج بالقدر على المصيبة ولهذا قال العلماء يحتج بالقدر على على المصائب دون المعائب يعني المعائب الآثام والذنوب لا يفعل الإنسان الدم ووإذا ليم عليه يقول هذا كتب عليه أو قدر عليه والله اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين